أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب وقر آن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 إِغَاءَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُضَرِّينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعٍ أَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كانوا به يستهزون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خل السنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون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 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء إن موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وَأَمْ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 إِذْ جِئْتُ إِنِّي خَالِقُكُمْ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا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 قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا زراط علي مستقيم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 نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب لليم ونبئهم, ونبّئهم عن ضيف إبراهيم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 قالوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا ورسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين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 فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحدوا وامضوا حيث تومرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء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 آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا منين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات وال أرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقر آن العظيم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 وتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فازدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزين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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالي عما تشركون